خصرياً على موقع نداء الإسلام أهلاً أيها الأحباب الكرام فيسر إدارة مساجد محافظة الجهراء متمثلة بالمراقبة الثقافية أن ترحب بكم في هذه الليلة المباركة والتي نستضيف فيها ضيفاً كريماً حل علينا تحبه القلوب في بلده الثاني ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح حفظه الله تعالى الاستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية وأتى إلينا مشكورا مأجورا إن شاء الله يلقي علينا محاضرة بعنوان حريق الشهوات فندعو الميدان لفارسه والمحاضرة لمحاضرها فليتفضل مشكورا مأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أحمده جل في علاه وإثنى عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله أيها الأخوة ومرحباً بكم في هذه الكلمات الموجزة حول قضية من القضايا التي تهم الصغير والكبير وحياكم يُعنى بها الذكر والأنثى فهي قضية يعيشها الناس في مشاهدهم ومجامعهم كما أنهم يعيشونها في خلواتهم وانفرادهم فلا يخلو حي من شهوة ورغبة وهذه الشهوة هي ميل نفسه إلى ما يشتهي ويحب ولا شكة أن تميل إليه النفوس من المحبوبات قد يكون نافعا كما قد يكون ضارا والإنسان قد يعمى بسبب شدة الرغبة وقوة الداعي عن ما يمكن أن يكون من الأضرار وما ينجم من الآثار وبالتالي فإنه يخفى عليه ما هذه الرغبات وتلك الأطائب المستلذة في نفسه من آثار قد يكون فيها هلاكه استمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب تحذير نبوي شريف يخاطب فيه أمته أصحابه ومن وراءهم ممن يأتي بعدهم إياكم ومحقرات الذنوب ليش؟ قال فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه إذن موطن الإشكال في الذنب أنه سبب للهلاك ولو كان هذا الذنب صغيراً فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر لا من الكبائر وعظائم الإثم وجليل الخطأ إنما يحذر أمته صغائر الذنوب محقرات الذنوب التي تراها شيئا غير مؤثر ما يهم ولا يأثر أنك تفعل كذا أفعل واستغفر هذا الحيز من العمل هو الذي يقول فيه نبيك الذي دلك على الخير وحذرك من كل شر إياكم وهي كلمة تحذير وتهيب وتنفير من العمل إياكم ومحقرات الذنوب طيب يا رسول الله ما السبب؟ قال فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنها الرجل هنا أي الإنسان ذكرا كان أو أنفاء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب هذا المعنى لأذهاننا بصورة حية يعاشرها الناس ويعيشونها يقول فإن مثلها كمثل قوم هذه محقرات الذنوب مثلها كمثل قوم في سفر نزلوا نزلوا واديا أرادوا أن يطبخوا طعامهم فتفرقوا فجاء ذا بعود هذا جاء بعود وذاك جاء بعود وهذا جاء بعود احتطبوا حتى جمعوا كومة فأوقدوا فيها النار فأنضجوا طعامهم إن عودا واحدا لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة فلا يمكن أن ينضج طعاماً لكن عود تلوه, عود تلوه عود تلوه عود تحصل به النتيجة والمقصود من إنضاج الطعام كذا الآثام والذنوب فذنب قد لا تهلك به لكن يتبعه آخر ثم يعقبه ثالث ثم رابع ثم خامس ثم تحصل النتيجة المهددة التي هدد النبي صلى الله عليه وسلم بها وخوف منها ألا وهي الهلاك إن الذنوب يا أخواني شأنها خطير وشؤمها كبير والشهوة هي القائد الذي يجرنا إلى مواقعة السيئات هي الحادي الذي ينشطنا على مواقعة ما أغضب الله ما يغضب الله تعالى ولا يرضيه فلهذا من الراشد والعقل أن نعرف موقفنا من هذه الشهوة الشهوة يا أخواني كما أنها تكون مأثما قد تكون مغنما لكن عندما تسخر وتصرف في طاعة الله تعالى ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي ذر جماعة من الصحابة جاءوا إليه إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا من الجنة يصومون ويصلون ولهم فضل مال يتصدقون منه ونحن أي الفقراء ليس عندنا ما نتصدق به فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من الأعمال ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة يعني في شهوته صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم إن وضعها في إثم أكان عليه وزر قالوا, قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له فيها أجرا هكذا تكون الشهوة سبب لاكتساب الأجر لكنها في غالب الأحوال تكون مبعثاً لخطايا وأثام لهذا يقول الله جل وعلا في التحذير من الشهوات زيّن للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب هذا الخبر من رب العالمين بأن هذه الشهوات مزينة تنجذب لها النفوس وتميل إليها القلوب ويندفع لها الإنسان لكن هذا ينبغي أن يحجز ما له حاجز إلا شيء واحد وهو أن ينفذ الإنسان ببصره من هذه الدنيا إلى الآخرة هذا أكبر حاجز يحجز الإنسان عن أن يوقع السيئات هناك أسباب لحضور الآخرة في ذهنك خشية الله تعالى خوف الله سبحانه وبحمده تذكر عاقبة شؤم المعاصي كل هذه من أسباب أن يقف الإنسان عند ما أحل الله له ويترك سيء العمل يا إخواني الشيطان يعمل عملي رئيسين الرئيس العمل الأول أنه يمنعنا من كل طاعة يأتينا إلى الطاعات وي ضعفها في عيوننا استغرها في قلوبنا صلاة مخالف اصبر صدقة ملازم احسان موت ضروري صحبة طيبة غيرهم عندهم مثل اللي عندها او لا وهلما في ابواب الخير كلها يقعد لنا في ابواب الخير ليصدنا في المقابل يأتينا في جانب السوء من العمل ماذا يصنع يقول لك اقدم ما يهمك لن يضرك زنا مو مشكلة تب والله توب عليك سيئة سرقة أكل مال اعتداء عقوق ربا كل هذا يمكن أن تقول استغفر الله ربي إني أذنبته ذنبا فأغفره لي وسيغفر الله لك هكذا يأتينا الشيطان بهذين العملين تزهيد في الطاعات وتجرئة وتقوية على السيئات من العمل كما قال الله تعالى لا أقعدن لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم ثم لا أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا عمل معنا فينبغي لنا أن ندرك خطورة المعصية المعصية هي الشهوة التي يضعها الإنسان حيث أمره الله تعالى بأن يكف نفسه عنها هذه الشهوة يا إخواني ليست محصورة في صورة واحدة من الناس من شهوته في بطنه ومنهم من شهوته في فرجه، ومنهم من شهوته في نفسه بأن يكون ذا منصب، ذا مكان، ذا منزلة، ومنهم من يكون في كذا أو كذا ألوان وصناف من الشهوات. الله تعالى في الآية آل عمران ذكر أصول الشهوات، لكن أصول الشهوات ليس حصل لها. اليوم لما تأتي إلى الخير المسومة والأنعام والحرف قد لا تجد في ذلك رغبة عن كثير من الناس، لكن تجد رغبة في المال تجد رغبة في متابعة الشهوات بشتى صنوفها سواء كانت مسموعة أو مرئية أو متنعم بها في البدن تجد من هذا شيئا كثيرا ألوان وأطياف وأصناف من الشهوات كلها تقول هيت لك فما الذي يحجزك عنها يحجزك عنها تقوى الله جل وعلا وخشته ومراقبته ثم العلم بعاقبة هذه السيئات يا أخواني كل سيئة نقترفها فهي نار نوقدها وهذا هو حريق الشهوات الذي عنونا به هذه المحاضرة إنه كل معصية تقع فيها فهي حريق استمع إلى قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في ظلم إيش؟ ناراً إذن هناك حريق فأدرك نفسك قبل أن يشتعل بك ثم تفنى وتهلك وعند ذلك لا ينفع أن تقول ليتني وليتني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ما ينفع هذا الندم عندما يمضي ويطوى القيد ويغلق الكتاب وترفع الأقلام عند ذلك لا ينفع ندم رب رجعوا لعلي أعملوا صالحا فيما تركت ما ينفع كم هم الذين تمنون أن يرجعوا ليصلحوا ولو بتسبيحة أو استغفار أو بدرهم أو دينار أو صدقة يسيرة من المال لكنه حيل بينه وبين ما يشتهي من الاصلاح. إذا نحن بحاجة إلى أن نطفئ هذا الحريق وذلك بالتقلل من المعاصي والاستكثار من الطاعات نحن قد نقول نشاهد أهل المعصية كلنا أهل عسيان نسأل الله أن يعفو عننا ويسترى وأن بعفو لكن نشاهد المعصية قد لا نرى أثرها في, في, في الواقع لكن أثرها في القلوب عظيم أثرها في في فيما يصطلي به القلب من البعد والحرمان عن الله تعالى وعن لذة مناجاته وعبوديته عظيم وهذا هو الحريق ليس الحريق فقط هو نار تشتعل إن الحريق هو أن يهلك ويتلف القلب بسبب المعصية والإساءة ولذلك من المهم لكل مؤمن أن يعرف أنه لا سبيل إلى النجاة من النار إلا بحجز نفسه عن الشهوة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي وراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات حفت أي حاطت الشهوات بالنار من كل جانب فكل خطوة تخطوها في شهوة إنما تقربك إلى حريق حريق الدنيا يسير لكن حريق الآخرة نار تلظى لا يصراها إلا الأشخى نسأل الله السلام والعافية منها إذن يا أخي ما الذي يحجزك من هذا الحريق هو أن تتخفف ما استطعت من سيء العمل تنظر إلى عاقبة هذا الحريق عاقبة هذا الحريق نار وهلاك وبوار وحبوط لكل ما يمكن أن يكون راشدا في حياتك وأنت تشاهد أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم بماذا خرجوا من الدنيا؟ هل خرجوا بملذاتهم؟ هل خرجوا بشهواتهم؟ هل خرجوا بمتعهم؟ لا والله يستوي الطائع و. العاصي في المخرج صورة فهذا وذك لهم يكفن ويؤوا في قبلي لكن شتان بين المصيرين يبدأ الافتراق تماما عندما تخرج الروح يظهر الفارق بين فالجنازة الصالحة تقول لحامليها عجلوني عجلوني لما يرى من رحمة الله ونعمته وفضله الذي يقدم إليه والأخرى تلك التي أزرفت وعصت تقول أخروني أخروني لما يرى مما يقدم عليه من الأهوال والعذاب الأنم نسأل الله السلام والعافية إنه حريق يا إخوة لكننا نغفل عن هذا الحريق لأننا لا نبصره بأعيننا وإن كنا نحس به في قلوبنا فكل معصية يعصيها يقع فيها الإنسان لا بد أن تترك في قلبه أثراً هذا بشرط أن يكون القلب فيه حياة أما القلب الميت فهي معصية ومعصية لا يمكن أن يتحرك أرأيتم ميتا ترميه بسهم هل سيتحرك أعقبه بسهم آخر بثالث برابع بعاشر لا يتحرك الميت ولا ي... ويمكن أن لا ينزف فلا يخ... لجمود دمه في عروقه لكن تعالي حي واختشه بإبرة انظر ماذا سيحصل إنه سيتأثر وينتفض وقد يسيل منه الدم فينزعج هذا فرق ماثل بين القلب الحي والقلب الميت فالقلب الحي أدنى ما يكون من سيئ العمل يزعجه ويقلقه ويشعره بكآبة يحاول أن يخرج من هذا الضيق باستغفار بتوبة برجوع فإن لم يفق ويرجع فإنه ستتوالى عليه السيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها؟ يعني قبلها وركن إليها مثل الاسفنجة تماما إذا شربت الماء ما تشوف ماء لأنه دخل فيها من داخلها فكذلك المعصية إذا قبلها القلب انطبعت فيه فأصبح قلبا فيه نوع موت وهلاك فإذا عقبه بسيء أخرى زاد ذلك حتى يظلم القلب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا بياض نصاعف اللون والصفا هي الحصات وقوة وصلابة في ألقى في في في في في الجرم فلا يؤثر عليه سوء ولا يؤثر عليه ذنب قوته وصفائه وآخر أز أسود مرباد كالكوز مجخي يعني كالكوب مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكره يا إخواني هذه القلوب هي قلبي وقلبك النبي صلى الله عليه وسلم ما يصف قلبا في في كوكب زحل يص يصف قلوبنا وتأثير الذنوب عليها فينبغي لنا أن نبصر أين موقعنا من هذه القلوب هل نحن من أصحاب القلوب البيضاء القوية التي ترد بقوتها ما يرد عليها من الشبهات ويبصر من خلالها الإنسان مواقع الخير فيقدم عليها ومواقع الشر فيبعد عنها أم تلك القلوب التي أظلمت وأصبحت متلججة في سيئاتها فلا تبصر خيرا تجد الخيرات تمضي ولا يقدم عليها وفي المقابل السيئات تتوالى وهو إليها مسابق بسبب غفلته عن الله كما قال جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أصبح القلب مركب للشيطان يصل به إلى كل ما يريد ويقعده عن كل خير ورشاد وما من عاصل إلا وهو من جنود إبليس ولو كانت هذه الجندية مؤقتة يعني لا يلزم أن يكون إنسان على طول جندي دائم العمل لا قد يكون جنديا في عمل من الأعمال في وقت من الأوقات ولهذا كل صاحب ما ينبغي أن يتذكر إنه في استمراري هلاكي في استمرار بواري في استمراري إيقادي لهذه النار تماما مثل البيت الذي توقد فيه نار مشتعلة إننا نسعى إلى إطفائها وهذا السعي هو السعي الراشد الذي ينبغي أن يتكاتف فيه الناس ويتعاونون لكن ذاك الذي وضع على, ال... على النار نفطا فإزداد اشتعالا هو ذاك الذي أتبع الشهوة شهوة أخرى حتى يقع فيما يهلكه ويبقه أيها الإخوة إن هذا الحريق أعظم ما يطفيه أعظم ما يطفي هذا الحريق الاستغفار استغفار العبد وهو أن يقول أستغفر الله أو رب اغفر لي اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك أو ما أشبه ذلك من الكلمات أعظم ما يطفئ الإنسان به حريقة هذه الشهوة التي تحيط به من كل جانب فتورده المهالك وقد تكون سبباً لفساد أخراه وقد يقول الإنسان أن أنا, يعني أنا صاحب معصي عادية ما هي مؤثرة ما يسوي أن يطالع مثلاً أفلام خبيثة ما يسوي عاكس يعاكس اللي ينتج عن كذا وكذا أن يأكل مثلاً مال حرام الإنسان قد لا يتصور عاقبة ما ينتهي إليه المال الله تعالى حذرك وبين لك خطورة المسار في هذا الطريق وهذا المسار مجهول العاقبة قد يقول القائل والله فلان زنى وتاب وفلان أكل الربا وتاب نعم فلان زنى وتاب لكن أنت من الذي يضمنك أنت أن تكون نهايتك التوبة ثم لماذا يتلطخ الإنسان بالقذر ثم يقول تطهر أيما أطيب وأطهر أن تكون سليمة الثياب من الأقذار أم أن تدخل إلى الأقذار ثم تقول أتطهر وأتطيب قد لا تجد ما يطيبك قد لا تجد ما يطهرك قد لا تعان ويحال بينك وبين ما تشتهي من التطهير ولهذا من الأصل إن أب عن الخطيئة وابعد عن الوزر والاثم ما استطعت وفر من الخطأ فرارك من الأسد فإنه هلاكك والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه هلاك ولو كان صغيرا من الذنوب هذا لا يعني ألا نخطئ فكل ابن آدم خطا لكن ينبغي لنا أن نبادر إلى التصحيح إذا أخطأنا ولا نسوف ولا نبرر الخطأ المستقبلي الذي يقع في كثير من الناس هو تبرير أخطائهم وتبرير ما يكون من من من استمرار في البعد عن الله تعالى هذا هو الإشكال أما من يقع الإنسان ثم يفيق فهذا في كلنا فيه وكلنا صاحب خطأ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأصحابه لما جاءوا قالوا يا رسولنا نكون عندك ونذكر ما نذكر وتذكر وتذكر ما تذكر من الخير فنكون على أحسن ما نكون من الطاعة والإيمان والإقبال والصدق ثم إذا ذهبنا وخلطنا الأموال والأهل نسينا ووقعنا فيما وقعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون كما تكوننا عندنا صفحتكم الملائكة وفي الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون هذا ليس تشريع للخطأ وإنه يلا أقبلوا على الخطايا والمعاصي هذا في معالجة لقوم جاءوا يبكون من خطاياهم وأقلقتهم معاصيهم وأصبحوا في إشكال أضيق مما اقترفته أيديهم أما ذاك الذي أسرف على نفسه نقول له قف أنت على شفير هلاك وأنت على هاوية إذا لم تدرك نفسك فستقع فيما هو أعظم والمعصي تجر أختها وهذا من سيئاتها وشؤمها وكلما اقترب الإنسان من النار ازداد كيد الشيطان عليه ليوقعه في شر أكبر وفي فساد أعظم وينتقل إلى خطبه مرحلة جديدة يدعوك إليها فينبغي لنا أن نفرق بين حالين ونفهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده. ليس قوله لو لم تذنبوا لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون تشريع للخطأ إنما هذا فيه خطاب لقوم أحرقت قلوبهم معاصيهم وبكوا وعرفوا أنهم قصروا حتى بلغ بهم أن يخشى بعضهم على نفسه القنوط واليأس فيقال له لو لم تذنبوا لأتى لا الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون أما شخص ماشي في السيئة ومعد المعصية معصية ويخطط للمعاصي ويرتب لها لا يقال له مثل هذا القول يقال له إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيخلكنا هنا ينبغي أن نفقه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأن نميز إذن أول وأعظم ما نطفئ به هذا الحريق هو أن نتوب إلى الله تعالى بالاستغفار والاستغفار يا أخواني شرعه الله تعالى في مواطن عديدة ففي السجود استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسحار استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف عرف والخروج منها أذن الله شرع جل وعلا الاستغفار فإذا فطمت معافات فاذكروا الله كذك فيكم آباءكم فإذا قضيت فلاس فإذا فضتم ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا فضتم معافات فاذكروا الله عند المشعائر حرم اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله إلى من الضالين وذكر من جملة ما ذكر من أعمال الحجاج الاستغفار إذا يا إخواني نحن بحاجة إلى الاستغفار وهو مشروع ينبغي أن نهتم به ونبتدئه بأن نعرف ضرورتنا وحاجتنا لأن يغفر الله لنا والله لو لم يغفر الله لنا لنهلك يا إخوان الله تعالى لو يؤخذنا ونحن على صلاح بأعمالنا وما أنعم علينا لا تكافئ هذه الأعمال ما يستحقه الله تعالى من العبودية ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله يخاطب من؟ يخاطبا ويخاطب المسرفين أمثالي؟ لا إنه يخاطب, يخاطب خيرة الخلق يخاطب أصحابه واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله يخاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة المبشرين بالجنة وبقية الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما في أحد منكم يبي يدخل جنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدين الله برحمته يعني لو أن الله أنصف عبده بمجازاته على ما يكون من عمله وما يستحق من العبودية لما بلغ العبد حق ربه ولذلك قال بعض العلماء لو أن عبدا قدم إلى الله جل وعلا بأعمال الثقلين بأعمال الثقلين يعني بأعمال الإنس والجن بأعمال الأنبياء والصالحين وكل من عبد الله ما أوفى الله حقه حق الله علينا عظيم وجليل وكبير ولكنه برحمته جل وعلا يمن علينا أن جعل هذه الأعمال سبب لتبويئنا الجنان وعتقنا من النار برحمته وفضله ولهذا يقول واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغيب من الله برحمته إذن لا بد يا أخي أن تتخفف من المعاصي إذا كان العمل الصالح لا يستوجب الجنة فكيف إذا كان لا عمل صالح وسيء من العمل لا شك الموضوع خطير جدا ويستوجب أنك تفيق وتعي أن أنت بحاجة إلى أن تتخفف من الذنوب أبرز ما يخفف عنك الذنوب أن يكون الاستغفار على لسانك النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستغفار للمؤمن في كل صباح ومساء فمن الأذكار التي يرددها المؤمن في صباحه سيد الاستغفار سيد الاستغفار دعفره ما معناه يعني أعلى ما يكون من صيغ الاستغفار الذي في حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوؤ لك بنعمتك علي يعني أقر بنعمتك علي وأبوء بذنبي يعني أقر بذنبي لي فإنه لا غفر الذنوب إلا أنت إذا قاله العبد في صبفي في, في يومه فإن ثم مات دخل الجنة وحط الله عنه الخطأ هذا هذا هذا هذا نموذج من الاستغفار الذي شرعه. واستغفار في اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة وكان يحسب له في المجلس الواحد كما في حديث ابن عمر أكثر من سبعين مرة رب يغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الرحيم وقال يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا لي فوالذي الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة وجاءت حديث كثير في الحثة على الاستغفار لماذا؟ لأننا بحاجة إلى أن نتخفف من آثار هذه المعاصي إذا لم تحاصر الحريق بالاستغفار فإنه سينتشر ويتسع دائرة الحق تماما لو أن هذه المعصة في هذا المسجد اشتعلت نارا لو لم يبادر الحاضرون إلى إطفائها بوسائل الإطفاء انتشرت حتى أكلت المسجد كله وأهلكت ويمكن لو أهمل الأمر يتسع إلى دائرة أوسع فكذلك الذنوب إذا لم تحاصر بالتوبة والاستغفار فإنها تنتشر والتوبة والاستغفار لها مقام كبير عند رب العالمين لهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجلا أذنب ذنبا فما كان منه إلا أن رفع يديه قال ربي في مناجات وانكسار بين يدي الله تعالى يقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي يعني شكوى شكوى من نفسي يقول يا ربي إني أذنبت ذنبا وأنت البصير بي فاغفره لي فيقول الله جل وعلا بكلمات موجزة ما في إنشاء وتعبير ودديباج ومقدم يعني كلمات مختصرة كلنا نحسن أن نقولها تحتاج منا إلى صدق في العزم والنية مع لفظ صادق يخرج من القلب يقول ربي إني أذنب تذنبا فأقفره لي فماذا يكون من الله تعالى ماذا كان من رب العالم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله جل وعلا في علوه سبحانه وبحمده يقول علم عبدي هذا المذنب المسرف علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ بالذنب يعني يعاقب على الذنب ويغفر الذنب اغفر لعبدي هذا يقع في سيئة أخرى هي أو غيرها الحديث لم يبين نوع السيئة الأخرى فيكون منه ما كان منه في المرة الأولى يأتي ويشكو إلى الله ضعفه وقلة حيلته ووسراف على نفسه يقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فيقول الله رب السماوات والأرض علم عبدي أن له رب يغفر الذم ويغفذ بالذم اغفروا لعبدي ثم ثالثة يقع في سيئة إما الأولى أو غيرها ثم يقول ربي إني أذنبت ذنبا فأغفر لي فماذا يكون من الرب جل في علا يقول اغفر لعبدي ولعبدي ما فعل يعني له ما يفعل مغفورا إذا كان على هذه الحال حال أنه يسعى في إطفاء السيئة بالأوبة والرجعة إلى الله تعالى ليست حال ذاك الذي يستكثر من الخطايا وكل ما فرغ من مشروع إساءة انتقل إلى مشروع آخر وكل ما انتهى من بلية خطط لأخرى هذا لا يمكن أن يفيق وهذا بعيد عن المغفرة والله تعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين وأعظم الإحسان أن تقر بذنبك وتشكو نفسك إلى رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء ولذلك يا أخواني أقول من الضروري من الضروري جدا أن نسعى إلى إطفاء هذا الحريق وإطفاء هذا الحريق أول مراتبه وأولى خطواته الاستغفار بكثرته وتردده، ثم ثانيا بإتباع الحسنة السيئة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إذا أخطأت بخافي خطيئة لا تقول والله خلاص أستغفر الله بس لا احرص أن تمسح تلك الخطية وتعمحو ذلك السيء من العمل ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبتم رأة في بعض طرق قل مدينة واتيت منها ما يأت الرجل ما واتيت منها كل شيء إلا ما يأت الرجل أم يعني قبلها وضمها ويعني مأنا ذلك لكنه لم يجامعها وها أنا ذا بين الصحابة يعني في مثل هذا المجلس وهانذا يا رسول الله فقض في ما ترى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالته بين اصحابه سكت ما قال شيء قال عمر الفاروق رضي الله عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك اقر سكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء موقف يعني مهيب الرجل بقي واقف أو انتظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بره ما اجاب النبي شيء خرج الرجل ولعله وجد في نفسه يعني ضيق وحرج أنه ما جاءوا شيء يعني ما جاء بيان من النبي لا قال له الله يغفر لك ولا قال له العقوب الفناني سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج الرجل أمر به فدعي فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال له كلمات قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية القرآنية في بيان معالجة هذا الخطأ الذي الآن أكثر الناس يقعون فيه متابعة إما مباشرة أو غير مباشرة للنساء والبلايا المتعلقة بالشهوات شهوات الفرج بشكل ما يتصور هذه معالجة نحن بحاجة إليها النبي اختصرها لهذا الرجل أقم الصلاة طرفه النهار طرفه النهار يعني صلاة الفجر وصلاة العصر حافظ عليهما أقم الصلاة يعني حافظ على هاتين الصلاتين الطرفين النهار الفجر والعصر وزلفا من الليل يعني وبعض صلاة الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فأعظم ما تذهب به سيئاتك هو أن تحرص على هذه الصلاة فإنها من أجل الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بمثال واقع وحسي لأثر الصلاة في تطهير الإنسان وحط هذا الأثر السيء من قلبه وعمله قال في تمثيل الصلاة كيف بكم إذا كا كا ما ترون في رجل في قرب داره نهر يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درانيه شيء؟ قالوا لا قال فتلك الصلوات لا يبقى من درانيه شيء الصلوات تطهر. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على العمل الصالح إذا وقعت سيئة مباشرة استغفر الله تعالى وابحث عن مخرج بأي نوع من العمل الصالح صلاة استغفار صدقة إحسان ياخي لو هي دمعة صادقة تشكو فيها إلى الله تقول يا ربي يا حي عني على نفسي عني على أصحاب السوء أخرجني يا الله يا ربي إني يستجير بك فأنقذني دعاء صادق من القلب والله يا إخواني لا يخيب الله عبدا جاء إلي بصدق والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا فينبغي لنا يا إخواني أن, أن, أن, أن نسارع أن نسارع في في في أنفسنا ولا يسوف فالإنسان يقول اليوم بكرة خلنا لفترة طي الشباب فترة قوة فترة فرصة مسافر عندي بعد رجازة أو ما إلى ذلك من التسويفات الكثيرة التي يقع فيها خل الصفقة هذه تنتهي وما إلى ذلك من ألوان وصناف لا مباشرة بادر أنت ما تدري هل يمكنك أن ترجع وتأوب وتستغفر أو لا فلا تضيع الفرصة بأن تتبع السيئة الحسنة ولو كانت هذه الحسنة صغيرة لكن يكفي يكفيك أن الله تعالى علم منك الصدق مو لازم يصير شيء كبير يعني الله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ويقول فيما يتقن ربه العباد لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يكفي النية الصادقة في الأصلاح هي كفيلة في أن تجب ما كان من خطأ وكفيلة في أن تعينك على التصحيح إذن ثاني ما نطفئ به الحريق أن نتبع السيئة الحسنة وأن نمحو فإنها تمحو ما يكون من سيئة العمل مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في محاصرة السيئات أن ينأى عنها أن ينأى عنها يبعد عنها ما استطاع فإن من الناس من يمشي بقدميه واثقا من نفسه إنه لن يقع في سيئة ثم لا يدري إذا هو قد هلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن في نموذج ينبغي أن نرتسمه في أذهاننا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير مال المسلم آخر الزمن هو زمن الفتن بأنواعها فتن الشبهات العلمية بالبدع والضلالات وفتن الشهوات بأشكالها وألوانها خير مال المسلم في آخر الزمان غنم وش زي فيها يتبع بها شعف الجبال يعني لاحق على رؤوس الجبال هذا خير مال المسلم ليش رسول الله قال يفروا بدينه من الفتن يعني هو ما راح هواية لتسلق الجبال إنما أراد أن يفر بدينه من الفتن يخشى على دينها الفتنة والضلال والهلاك فلم يجد ملاذا ومن له إلا أن يفر إلى رؤوس الجبال إذا يا أخي أنت أجعل بينك وبين المعصي حاجزا ابعد عنها إذا في صاحب يقول لك ما خالف تعال يا أخي فك نفسك منه هذا يا أخي يقودك إلى النار كل من دعاك وزيّن لك سيئة فإنما يقودك إلى النار ففك نفسك ما استطعت ولو ولو بذلت ما بذلت من أشياء فهو خير لك مما ينبغي أن نعرفه وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس اليوم المعاصي يسره الواحد منه هو على فراشه مو حتى في مكتبه أو في أمام التلفزيون وهو على فراشه يجد من أسباب الفساد والشر ما يصله إلى فراشه ما يحتاج يقوم ويبحث عنها هذا هذا التيسير المعاصي هو بلاء فتنة بعض الناس يقول الحمد لله الأمور ميسرة الحماية حاجة إنك تروح لفلا البلد الفلاني أو المكان الفلاني لترسخ أو تشهد السوء أو تفعل السوء يجيك إلى حدك هذه ما هي بنعمة هذه بلاء ونقمة وهذا نوع من الاختبار الله تعالى ش يقول عن عن الصيد الصحابة منعوا من الصيد يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب الله تعالى أراد أن يختبر الصحابة في صدق التزامهم بهذا النهي الذي نهىهم عنه وهو أن يصيدوا وقت الإحرام فماذا كان؟ كان الصيد يأتيهم إلى منازلهم ويحوم حول خيامهم حتى قال الله تعالى في كتابه في وصف قرب الصيد لهم ولا نبلونكم بشيء من الصيد نبلونكم نختبركم بشيء من الصيد إيش حاله؟ تناله أيديكم ما يحتاج أنك تركب وتلاحقه تمسكه بيدك تناله أيديكم ورماحكم ليش هذا التسهيل ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب تيسر المعصية لك هو اختبار وابتلاء فأر الله من نفسك خيرا وانظر ذاك الرجل أنت ذكرت حديث سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل منهم رجل دعتهم رأ ذات منصب وجمال جمعت سلطة تمنع أن يقع فيه الشر وجمعت جمالا يدعوه إلى أن يقدم يعني هي لو كانت ذات سلطة لكن ناشينة يمكن ما يروح لما ويجد حاجز نفسي إنه ما يبغى. ما مين ماي ماي مشجع ماي مغريا لكن جمعت سلطة تعطيه الأمان وجمال يدعوه إلى القدام ومع هذا دعته ذاته ص رج ورجل دعاه امرأة ذات امرأة ذات سلطة ذات منصب وجمال فماذا قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين حجزه عن ذلك خوف الله مع شدة الداعي الذي يدعوه إلى الإقدام ثم ذاك الرجل أيضا الذي جاءته ابنة عمه تطلبه إعانة في مال فكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء أرادها عيت جت مرة ثانية عيت جت مرة ثانية أصبت هفاقة يعني حاجة شديدة فأباء إلا أن تمكنه من نفسها فلما أمستها الحاجة أعطته قالت ما يخالف عاطم بس فلما أعطاها واستوى بين رجليها تصورها المشهد هذا يعني رجل بين رجلي امرأة لا يحول بينه وبينها شيء مكنته من نفسه قالت له كلمة واحدة بس قالت له اتق الله ولا تفضل خاتما إلا بحق يعني إلا بطريقه مباح حلال فماذا كان من قام عنها بعد أن تمكن منها لماذا لله لا يرجو من غيره شيء فكان هذا سببا لعلوه إنه, أنه يوم رفع يديه الرب في آزمة وضائقة ربي أنه كانت لي بنت عم وسويت معها كذا وصار كذا فافرج عنا ما نحن فيه توسل الله بهذا العمل الصالح فكان سببا لكشف الكربة وهي الصخرة التي أطبقت على الغاق العمل الصالح يجني الإنسان ثمرته في الدنيا قبل الآخرة كثير من الناس يظن أن العمل الصالح ما له أجر إلا في الآخرة لا والله الأعمال الصالحة فيها من الأجور والخيرات ما يشهد الإنسان في حياته وفي معاشه قبل أن يدركه في قبره أو عند نشوره وبعثه ولذلك يا إخواني أنا أقول من المهم أن ندرك أن تيسر المعاصي اليوم سهولة الشهوات ليست مغنما بل هي ابتلاء واختبار لنا ليرى الله تعالى صدقنا فلنر الله من أنفسنا خيرا وأعظم ما يعيننا على الثبات ويدفع عنا الشر أن نكون على حسن صلة بالله بذكره وكثرة الأوباء إليه استحضر الله جل وعلى أكثر من ذكره فالذكر يثبت القلب في مواطن الزلل والخطأ ولهذا يقول, يقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثم يذكر لنا سبيل الثبات قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي لعلكم تسلمون ويتحقق لكم ما ترجون وتفوزون بما تحبون فالفلح هو إدراك المحاب والأمن من المراحب إذن يا أخواني أنا أقول بحاجة إلى أن ندرك أن تيسر هذه البلاية إنما هو اختبار لنا فلنر الله من أنفسنا خيرا اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلع وأنك بر رؤوف جواد كريم أن تمن علينا بتوبة صادقة اللهم من علينا بتوبة صادقة يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك وعن على طاعتك وأصرف عنا معصيتك اللهم استعملنا فيما تحب وترضى اللهم اغفر لنا الذل كله دقه وجل صغيره وكبيره عنايته وسره اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم خذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم خذ بنا واصينا إلى البر والتقوى يذل الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله والصلاة والسلام سبحانه ما قاله في مزاني حسناته. ونرجعنا وياكم من قيل فيهم قوم مفروض لهم قد بدلت سيئاتكم حسنة آمين قبل نختم أيها الأحباب عندنا يعني إعلانات أولا إن شاء الله غدا خطوة الجمعة لفاضي الشيخ خالد المصلح حفظه الله في مسجد عود عوض مقابل منطقة الواحة العيون قطعة واحد وكذلك سوف تكون هناك دورة للشيخ في نفس المسجد لمدة ثلاثة أيام شرح القواعد الفقهية للشيخ سعد باب الربا وباب الربا من زاد المستقن وكذلك ندعوكم للدور العلمية المكثفة والتي تقيمها المراقبة الثقافية في إدارة مسجد محافظة الجهراء في هذا المسجد مسجد الفتح سوف تكون الدورة هذه الدورة يعني تشمل على العقيدة والفقه وعلوم القرآن وتفسير نسال الله سبحانه وتعالى وياكم طاعته ونجانا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم تمت تنزيل هذه المادة